الله عزیزین شیفان الله الرحمن. مَا كَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَارِنْ فِي مَا اللَّهُ سنة الذين مَا كَانَ عُمَرُ خَـمَّنَ يُؤَذِي أَحَدٌ مِنَ الْجَانِي a نيرى الله ذي ذكرنا و بودی او بری اگر می ناآم کنم مسیلم Thank, you. Thank, you. Thank you.